مجد مريم يتزم في المشرق والغرب كرموها عزموها ملكوها في القو قد تلالت وتعالت ما لنورها غروب وهي قالت حين نالت فلتطاوبني الشعوب قادر هو واصطفاه رب كل العالمين ووقاه مصبره كل ما حضور قم فاسمعوا يا خاطئين لا تخافوا أن توافو لحيما طالبين هيتو صاف <تصفيق> إنها ملجأ جازيل فاقصدوها تجدوها لما عونتكم تميل أزكى نظرت الأمم البانين وقبلنا وقعدنا بين أحزب العبدين الجدينا ورشدنا. نحواسدقل أعطيك وامنحين طارب حينا لابنوك حسن الوداد سعادة الختام حيثنا اسمع أن يثاق مدحك على الدوام.